هذا السائل يقول هل يجوز لف الشاش أو الرباط الضاغط على القدمين لتضميد الجروح حال الإحرام الجواب أنه لا بأس بذلك إذا احتاج إلى الشاش لتضميد الجرح أو احتاج إلى الرباط من أجل العظام فهذا لا يؤثر وإذا استعمله لا حرج عليه ولا يلزمه في ذلك فدية وهذا يقول هل يجوز لبس الكمامة الطبية على الفم والأنف للوقاية حال الإحرام الكمامة الطبية التي تغطي الفم والأنف يخشى أن تكون داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم تغطية وجه المحرم لأن فيها تغطية ل. لأن فيها تغطيه لجزء من من الوجه ولهذا الأحوط والأولى أن يجتنب المسلم حال إحرامه لبس الكمامات هذا يقول سنسافر غدا من المدينة إلى مكة فأي أنواع الحج أفضل في هذه الحال؟ قل سنسافر غدا صباحا العاشرة صباحا من المدينة إلى مكة فأي أنواع الحج أفضل في هذه الحال وإذا كان الأفضل حج التمتع فما هي الخطوات المتبعة إذا كان سفرك غدا وغدا هو اليوم السابع من أيام ذي الحجه فلديك سعه من الوقت لتؤدي عمرة مستقلة وتتحلل منها ثم بعد غد الذي هو اليوم الثامن منذ الحجة تلبي بالحج وهذا أفضل والأنساك المشروعة ثلاثة وهي التمتع والقران والإفراد وأفضلها التمتع يقول هل يجوز للحاج عند رجوعه من مزدلفه إلى ميناء أن يذهب إلى مكة لطوافي الافاضه قبل الرمي والنحر والحلق النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم لما يسأل عن تقديم ولا تأخير إلا قال لا حرج لكن ما من شك أن مراعاة المسلم ل السنة وتطبيق أعمال يوم النحر وفق ما كان منه عليه الصلاة والسلام هو الأولى وأعمال يوم النحر ترتيبها كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي على هذا الترتيب لكن لو حصل أن أحداً حصل منه تقديم شيء من هذه الأشياء على الآخر لا حرج عليه في ذلك هذا يقول هل يصح رمي الجمار في أيام التشريق بعد منتصف الليل أم يجب الانتظار إلى ما بعد الزوال رمي الجمار في أيام التشريق الثلاثة وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إنما يكون بعد زوال الشمس إنما يكون بعد زوال الشمس في أيام التشريق ويكون الرمي بعد الزوال ممتد إلى الليل ان رمى بعد الظهر الرمى بعد الظهر أو رمى بعد العصر أو رمى بعد المغرب أو رمى بعد العشاء الرمي يمتد لكن يبدأ الرمي في أيام التشريق الثلاثة بعد زوال الشمس وهذا يقول نحن مجموعة من الشباب مع حملة حج معظمها من كبار السن بعد النفرة من عرفات يريد مشرف الحملة التحرك من مزدلفه إلى منى بعد منتصف الليل لرمي جمرة العقبة قبل الفجر فهل الاولى لنا البقاء مع الحملة أم الانفصال عنها للمبيت بمزدلفة إلى بعد الفجر إذا لم يكن لكم في الحملة كبار في السن أو نساء يحتجن أو يحتاجون إلى مساعدة منكم وكنتم مستقلين بأنفسكم الأولى لكم بل الذي ينبغي عليكم أن تبقوا إلى أن تسفر لأن هذه رخصة لكبار السن ولالعجز والضعف ومن كان معهم مساعدا أو خادما أو معينا فحكمه حكمهم لكن إذا كان ليس مرتبطا بهم فإنه الذي عليه أن يبقى حتى تسفر ثم بعد ذلك يذهب إلى ميناء يقول هذا السائل كيف يحرم بالحج من كان من غير أهل مكة وقد أدى عمرة التمتع يوم الثامن منذ الحجة هل يحرم بعد تحلله من العمره في مكة أم في ميناء الجواب من تحلل من العمره في اليوم الثامن منذ الحجة يحرم في مكانه في مكة يحرم في مكانه في مكة حتى ولو لم ينزع الاحرام يعني لو كان الاحرام باقيا عليه وطاف وسعى وقصر من العمرة ثم قال لبيك اللهم حجا حصل التحلل وإن فصل بين ذلك باغتسال أو نحو ذلك له ذلك لكن لو أنه مجرد أن انتهى من العمرة وقصر وتحلل بذلك من عمرته ثم دخل في الحج قال لبيك اللهم حجا أصبح بهذه الطريقة وبهذا الصنيع متمتعا عندما يقول عندما يحج المسلم الذي قد حج سابقا عن نفسه عندما يحج عن أبيه المتوفى الذي لم يحج فماذا يفعل ماذا يفعل لأبيه هل فقط رفع فرض الفرض عن الحج أم حجا مبرورا كاملا إذا قضى الابن الحج بلا رفث ولا فسوق وما هو ثواب الابن السؤال غير واضح لكن إذا حج الابن عن أبيه أو عن أي شخص آخر فإن الواجب عليه أن يحسن في حجه وأن يتجنب في حجه الرفث والفسوق وأن يتقي الله سبحانه وتعالى في حجه وأن ينصح في أعمال الحج سواء حج عن نفسه أو حج نائبا عن غيره وأجر الحج للمحجوج عنه وهذا له ثواب على إحسانه ونصحه وأيضا على ما يكون منه من أعمال صالحة له في أثناء أدائه لمناسك الحج هذا يقول إن شاء الله سوف تتحرك نتحرك إلى مكة غدا بعد صلاة الجمعة للحج مع مجموعة فأيها أفضل أنوي الحج متمتعا أم مفردا؟ هذا نظير السؤال المتقدم والأفضل لك أن تنوي متمتعا وتتحلل من عمرتك إذا وصلت إلى مكة ثم تحرم بعد ذلك بالحج ولك أن تحرم مفردا ولك أن تحرم قارنا كل هذه الأنساك مشروعه لكن أفضلها التمتع لقوله عليه الصلاة والسلام لو استقدمت من أمري مسد برط لما سقت الهدية ولا جعلتها عمره